عبد الله افتح يا عبد الله هتفتح بقى يا عبد الله اه خبا ايه ده اه... انا لسه في شرم الشيخ ثانيه واحدة ثانيه واحدة اللي بتخبط صباح الخير يا مستر عايش هيجي منين الخير وانت هتكسر الباب فوق دماغي عايز ايه على الصبح انا جيت اصحى حضرتك ده في بنسيون السعادة ما بيعملوش كده ما كلمتنيش في التليفون لي يا بني ادم ما هو كلمت حضرتك وما ردتش يا برودك يا اخي ده الزبال اللي اسمه زبال ما يقدرش يخبط عليا في البيت بالشكل ده ومين قال لك اصلا ان انا عايزه اقل دي أوامر مس مروه حضرتك ايوه يا تطلع مين مس فروه دي انسه مروه الريس وعايزه مني إيه الانسه مروه الساعة 6 الصبح بتقول لك البس التريننج سوت واحصلها على التراك مش عارف عبدالله الله حط لي التريننج ده فين في ولا فين ولا في انهي ده بتقول حاجه حضرتك روح روح روح روح روح يا ابني ربنا يسألك وسيبني في الهم اللي انا فيه وانت بتجري ليه؟ في حاجة ضايعه منك. انا متعودة كل يوم الصبح اجري في التراك. دي حاجة مهمة جدا عشان الطاقه الذهنيه والبنانية انت لازم تعمل كده كمان. ما انا بجري. ما انا بجري كل يوم الصبح بس مش في التراك. بجري وراء الاتوبيس وراء الميكروباص يعني حسب الظروف. احنا النهاردة عندنا مواعيد كتير قوي. الساعة 9 هنقابل مستر مهند صاحب القريه والساعة 12 هنروح البنك والساعة 5 هنقابل مخرج الاعلانات وبعد كده فري لحد ميعاد الطياره تقدر تعمل اللي انت عايزه يعني. ده ده ده لو كنت لسه عايش يعني هو أنت ليه اسمك عايش؟ أصل أمي كل ما تكون حامل في ولد يعني ينزل ميت لحد ما جيه علي الدور بقى وهول ما نزلت أول ما نزلت عايش يعني يا أبويا الليل الحمد لله أول نزل عايش يا عندك و... إخوات؟ ها؟ ها؟ تقول ليه؟ عندك إخوات؟ ها ليه؟ ليه تلت بنات زي الأمر؟ توقع ما تعرفيش تفرقهم من بعض ده أبويا وأمي لحد دلوقتي بيتلغبطوا فيهم معقول؟ اه والله ده الوضع عبدالله بنخالي اه انا عايزات النهاردة ده واحنا مع مستر الوضع مهند في سلط المول الجديد اللي بيعمله في اسكندرية عبدالله خالي. الوضع عبدالله بنخالي انت عارب بقى لو اخدنا اعلانات المول هيبقى ديل هاير الوضع عبدالله بنخالي كفاية كده النهاردة انت ف... روح تاخد شاور وتفتر عبدالله علشان عبدالله نلحق معادي يلا سلام عبدالله بنخالي ربنا يهدك الساعة كام؟ الساعة 7 الصبح بابا لسه يقفل الموبايل لحد دلوقتي؟ أكيد نايم ما الناس الطبيعية بتبقى نايمة في الوقت ده بابا مش متعود يقفل الموبايل أنا عايزكي قبل ما تروحي على الشغلك عاجي على الفيلا والطمينيني عليك حاضر في حاجة ثانية؟ لا سلام طيرتي النوم من عيني حرام عليكي الله يكون في عونك يا عايش دي زمان هم طلع عنيه يردك يا خالت اللي بيحصل ده؟ لا ما يردنيش بس هو هي اللي بيحصل؟ انا جيت من البلد بارح وماشي بكرة ولحد الوقتي مجرمت الزهرة له انت لسه مشوفتهاش لحد دلوقتي يا عيب الشوم بنتي يا زهرة انا واردة يا اما زهرة وياسمين روحوا مع ابويا البندل يشتروا شوية حاجات في حاجة تانية ايوة ايوة صح بلك انت يا ودي عبد الله انا عايزة استعجل جوازك من زهرة ليه؟ اجلو هفرجها عن اخواتها بيك ايه على كتفك يا خالتي انا نفس البقرة. يا اخوة بس بلا ايدك بلا بتاع انت مش لما نعرف الاوي انت بتشتغلي ايه انسكتي البت دي يا خالتي عيبك ده يا وردة لكن انت صحيح بتشتغليه يا ودي عبد الله هو اشتغلوا خلاص يا خالتي عموما جوز خالتك العمدة زمانه على وصول حناكو اللجمة مع بعض وبعدك ده نجعد معاه عشان هو عايز يحط معاك النقط فوق الحروف يا السلام عليكي يا رئيفة يا سكر انت يا بتاعت النقط على الحروف شوف البت بتتمسخر عليا كيف ايه yeah. النقط على الحروف <تصفيق> معلش يا خالتي انا حاسس بدوخه يظهر خط برد في معدتي انا همشي ولما لما زهره تيجي قول اني متلجح في الغيط سلام <تصفيق> ايوه اللي بتخبط ثواني ايوه اللي بتخبط ثواني ثواني هلبس هدومي صباح الخير مستر عايش انت تاني ايه يا ابني هو مفيش غيرك في القريه دي ولا ايه وبعدين انا طلبت فطار مالك جاي بتتحنجل ايد ورا و قدام فين الفطار؟ مس مروة مستنية حضرتك في المطعم عشان تفطره سوا يخرب بيت مس فروة على سنينها هو انت خبر عيد ابدا كل اخبارك كده زي وشك تقوم بحاجة تانية يا مسر عايش امشي حتى الفطار هتعذبيني فيه يا فروة انا قلت بدل ما كل واحد فينا يفطر لوحده ونفطر مع بعض ونتكلم شوي في الشغل مم <تصفيق> هو حضرتك ما بتتكلميش في حاجة خالص غير الشغل طبعاً الشغل ده هو كل حياتي مفيش عندي أهم من الشغل الشغل مهم طبعاً حدش يدري ويحاجة بس الواحد برضه يعني بيحتاج يهلس شوية عشان يعني ما يتخنقش أنا ما عنديش وقت للكلام الفارغ ده رحلة العمر قصيرة جداً آه بس إحنا الحمد لله يعني عيلة معمرة على الآخر بقى أنا قدي مات عنده 95 سنة وستي لسه عايش على فكرة وفتأ أحلامها كان عبد الحمولي. انت أنا من سواك وتحديداً تحديداً من كفر بطاطا. أنت عارف يعيش أنا كنت بفكر فيه. في إيه, في إيه فند؟ أرفيلك. ربنا يكرم إيه؟ أيو. أنت وكام واحد كده ملكوش لازمة في الوكالة عملة زايدة. أنا بقول نتكلم في الشغل أحسن بدل مديء جم بصراحة أنا كنت شايفة إن مفيش منك أمر ومش مكان عبأله بموهبتك الفنيّة ولا قدرتك الإبداعية ولا جودة. ويمكن اللي غير تفكيري شوية بيستر مهند واصراره العجيب على أفكارك في الحملة الإعلانية. الرجل ده أنا أول ما شوفته قلب مفتح. له. حبيته كده لله في لله تصدقيني بيفهم أمال هو عمل الشركات دي كلها ازاي تعرف انك عندك ميزة مهمة جدا دمي خفيف شكده لا خالص عندك ذكاء فطري ده غير المرض الجلدي ايوة يا غادة ايه الاخبار عبد الرحمن مرجعش البلا من انبارك انا كنت متوقعة كده طب تفتكري يكون عند حد من صحابه لا هو لما كان بيزعل من ماما كان بيروح في مارينا او شليل عين السخنة قولي للسيد دخلك اوضة المكتب هتلاقي اجنده سودة طلعي منها نمره مارينا والسخنه وكلميها طمنيني طب تحبي اقول له حاجه؟ اتفيا غاده اتصرفي يلا سلام انت يا عايش رايح فين؟ هاجيب سلطه اه... ايه ده؟ انت بتزعلي ليه؟ السلطه حلوه قوي يا حبيبي بتزعلي؟ هجيب مش سالطة. وقته يلا بينا ايوه بس انا نفسي في السلطة يلا بينا الو يا اخيرا دوختني عليكي عنتر مين معايا؟ انا غاده غاده مين؟ أهلاً يا غدا الوكيل يا أنتل قلقتني عليك من مبارح وأنا بدور عليك طبعا مروة هي اللي قالتك تدوري علي وتكلميني مش كده؟ ما عندكش فكرة هي قال أنا عليك قد إيه يا أنتل زي ما أنا الليل من مبارح عايز أقولك إن مروة بتحبك وتخاف عليك جدا. عموماً طمينيها قولي لها إن أنا روحت لعيني السخنة أغير جو عشان أنا اتخنقت من الفيلا ومن الناس اللي في الفيلا آه الحدي يا دودو شش شش ايوه ليلى علوي يا بجد ايوه قعد قدامي هيزي الامر في التلفزيون طول عمرك زوجك حلوي يا انكل الا الخيبة اللي خدتها مع عنايات بتقول حاجة يا انكل يلا بايا يا دهدو شش طيب يا غدا طمني مروه وليلها اني راجع النهاردة بالليل سلام سلام ايه مارك يا بيرو يزهر <تصفيق> السلسلة الذهب بتاعتي وقعد في البحر بس كده فداك يا حبيبتي ألف سلسلة هجبك أحسن منها ألف مرة ميرسي يا دودو أنا بموت فيك يا حبيبي أنا بقول نطلب بقى الجمبري. طالما الحكاية وصلت لحبيبي <تصفيق> <تصفيق> يبقى نطلب جمبري. خليك أنت في العربية خمس دقيق بس تحط الفلوس في البنك وارجعلك على طول ماشي ما أطوق هالك بالمرة سبحان الله اللي شوفك من بعيد يقول ملاك ملاك ماشي يتمخطر على الأرض واللي يقرب منك ويكلمك يبقى عايز يغزك يغزك والله يضربك بسكينة في قلبك <تصفيق> هات الشنطة اللي معاك يا حلو نازل إيدك يا حيوان وبعد السكينة دي مبلشت الاتسان وهات الشنطة بدل ما غزك الهوني ما غزهاش ما غزهاش غبي